أما قوي من هم الروافضة الجبرية فروافض كلهم جبرية رواض كلهم جبرية لأن كثير من الناس لا يعرف الرافضة إلا في عقيدتهم في الصحابة فقط كثيرا من الناس لا يعرف الرافضة إلا في عقيدتهم في الصحابة فقط أما ما عدا ذلك فلا يعرفه عنهم وكثير من يصنف في العقائد لا يذكر الرافضة إلا أنهم يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن أذكر جملة من عقائدهم وأن الأمر غير متعلق بمسألة الصحابة نعم هم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ردتهم ولا يرون الصحابية مسلما إلا من كان من آل البيت وسلمان والمقداد وكذلك يعتقدون أبذر مسلمة أما معد هؤلاء فإنما يرون كفرة مرتدين خارجين عن شريعة الإسلام الناس قد يعرفون هذا القدر لكن يعرفون القدر الآخر الذي قد يكون مثل هذا وأعظم فمن ذلك الشرك بالله جل وعلا فإن الروافض يطفون على القبور ويستغيثون بالأموات وبالغائبين ومن ذلك أنهم لا يرون حرجا في عقدتهم في عونت اليهود أو النصارى أو المشركين في مقابلة النواصب الذين هم أهل السمنة يسمونهم نواصب فلذلك لا توجد حرب قامت بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى وبين المشركين إلا كان هوى الرافضة مع هؤلاء اليهود والكفار ومن ذلك أن طائفة منهم يكذبون بكلام الله جل على ولا يؤمنون بالقرآن ويرون هذا محرفا لأن أيدي النواصب قد تلاولته فلوثته وأن عندهم مصحفا لفاطمة وأنه ما حان الوقت إلى الآن لإخراجه وهذا يصرح بطواف منهم صحيح أن العام أن عام متى ما يعرفون هذا العام متى ما يعرفون هذا لكن الطائفة من علمائهم يصرحون بهذا ونحن لا ندينهم من قول الناس فيهم لأننا ما نعتبر هذا عدلا لأن العدل واجب سواء مع اليهود أو مع النصارى أو مع الرافضة أو مع غيره بل ندين هؤلاء من كتبهم وكل ما أذكره هو موجود في كتبهم هو موجود في كتبهم طائفة من يصرحون بذلك ولا كتاب آه في آه الإجماعات الرافضة وذكروا من ذلك الإجماع على كفر الصحابة ذكر بعض أئمتهم بأن القرآن محرف وذكروا من عقيدتهم من أهل البيت يعلمون الغيب ويعلموا ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون ومن ذلك من عقائدهم أنهم جهمية في الأسماء والصفات أنهم جهمية في الأسماء والصفات لا يثبتون لله اسما ولا صفة على طريقة الجهمية ومن ذلك أنهم ينسبون البداء لله جل وعلا يعني ينسبون له الجهد وأن الله جل على لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ومن ذلك ومع نزول القرآن ببرات عائشة لا يزالون مجمعين من علماء وعامة على أن عائشة قد قارفت الفواحش وهذا تكذيب صريح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنهم جبرية من ذلك أنهم جبرية والعجيب أنهم يجمعون بين مذهب المرجئة وبين مذهب الخوارج نجمعون بين مذهب المرجئة وبين مذهب الخوارج فهم خوارج مع الصحابة ويرون أيضا من عقيدتهم تكفير صحاب الكبائر وهذا معلوم قال لا يعرفه كثير من الناس لأن يعرف الجانب الأول أنهم تكلمون في الصحابة بين من من أصول الرافضة ومن عقيدة الرافضة وكما من عقيدة السنة أنهم لا يكثرون صحاب الكبار من عقيدة الرافضة أن يكثرون صحاب الكبائر هم في هذا الجانب معتزلة وخوارج هم في هذا جانب معتزلة وخوارج ومنهم الزيدية الزيدية يرون كفر أصحاب الكبائر، ولا تصانيف مطولة في هذا سواء لمتقدميهم أو لمتأخريهم فإنهم يرون كفر أصحاب الكبائر، ومن جانب آخر العجيب هم مرجعة لا يكفرون المتلبس بشرك يجعلون دون كفر عوائق من رفض بالجحود أو الاستحلال أو الاعتقاد. مع أنهم لا يجعلون هذا في صحاب الكبائل السبب أنهم يريدون بالقول الأول تكفر الصحابة الحقيقة أن هناك الطواف من أبناء العاص من الذي يقول نحن سنة ونحن سلفية يشابهون الروافض في هذا فهم خوارج مع العلماء ومع الدعاة ومع المصلحين ولا يلتمسون لهم المعاذير بل دعونا وقد قد ولا يبالون ولكن حين تأتي نواقض الإسلام وعبادة الأوثان والأصنام وتبدي شريعة الله ومعاونة الكفار على المسلمين يتمسون لهؤل المخارج ويقولون ما اعتقد أو ما استحل أو ما جحت هذا شيء من عقائد الرافضة وأن الأمر لا يختص بقضية الصحابة فهم متلبسون بنواقض كثيرة